ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواك بل أحياء ولكن لا تشعرون 110. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات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 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنْ نُقِّبَ فِي مَوْتٍ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ أَجَّلَ بَيْتًا أَوْ اعْتَمَرَ فلا جناح عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِ مَا وَمَن تطوع غيرا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ يَتَّبِعُونَ مَا هُوَ الْحَقُّ وَلَا يَسْتَمِعُونَ إِلَّا لَهُ تَأْوُوا أَصْلَحُوا وَبَيْنُوا فَهُوَ لَأَكَأْسُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوَّهُمْ كُفَّاهُنَّ أَلَأَكَ عَلَيْهِمْ لَمْ نَطْعَمَهُ وَالْمَلَائِكَةُ 119. قالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 110. وإلهكم إله واحد لا